استمع إلى الجمل ثم لاحظ استخدام هذا، هذه مستعينا بالصور واحد من هذا؟ هذا صديقي اثنان من هذه؟ هذه صديقتي ثلاثة من هذا؟ هذا مدرس أربعة من هذه؟ هذه مدرسة خمسة من هذا؟ هذا طالب ستة من هذه؟ هذه طالبة